الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وقفنا في منظومة أسور الفكر للشيد بن رحمه الله بعد أن انتهينا من التكليف وتعريفه وموانعه وعوارضه كلام طويل ينبغي يجب أن تراجع قال الشيخ هنا في المنظومة والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسيف افتهم هذا البيت من أمرين الشكل أول قال والشرع لا يلزم قبل العلم يعني إيه الشرع لا يلزم قبل العلم هنا مسألة لو أن إنسان فعل شيء محرم أي شيء محرم حتى لو كان هذا المحرم كفر بالله، أعيزني الله حتى لو كان هذا المحرم كفر أعيزني بالله. إحنا علمنا بأنه محرم بالشرع لكن هذا الشخص الذي ارتكب هذا الشيء هو لا يعرف، هو لا يعرف. سواء كان فعل محرم، سواء كان ترك واجب، الشرع أمر بحاجة هو تركها، ما يعرفش، أو أن الشرع نهى عن شيء وهو فعله، وهو لا يعرف. إذا ما بلغه العلم، هل؟ القاعدة بقى المسألة هنا, المسألة هنا هل الحكم يثبت في حق المكلف اللي هو أنت بمجرد وجود الحكم أم بمجرد بلوغه يعني يعني مثلا هل الحكم ده يثبت في حقك فعل الحرام اللي أنت عملته أو ترك الواجب هل يثبت عليك أن أنت آسف بمجرد إن الحكم ده موجود أم إنه لازم يبلغك هذا الحكم؟ فهم الكلام الصحيح في المسألة بأنه لا بد وأن يبلغك هذا هذا الحكم. قلت بالك دي المسألة الأولى دي القاعدة العامة بأنه لابد حتى يثبت في حق المكلف الحكم بأنه مثلا آثم. عاصي لله لابد أن يبلغه إيه يبلغه هذا الحكم لذلك بتبنى عليه مسائل بتبنى عليه مسائل يعني مثلا واحد ما كانش يعرف بأن البنت مثلا بنته أو البنت نفسها ما كانش تعرف بأن بمجرد نزول دم الحيض صار رمضان عليها واجب ونزل عليها دم الحيض وهي عن 8 سنين أو 9 سنين أو 10 سنين وما شيء إلا عندها 14-15 سنة وهي فاكرة كذا فهل يلزمها الحكم بقضاء الشهور الماضية؟ وضحت المسألة هل يلزمها الحكم بقضاء الشهور الماضية؟ لو هتقول بأن الحكم يثبت بمجرد وجوده يبقى تقول عليه القضاء لكن لابد وأن يبلغ المكلف الحكم يبقى تقول ليس عليها ليس عليها شيء لأنه لم يبلغها هذا الحكم ووضحت المسألة كذا لذلك قوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ ومن بلغ لأنذركم به النبي عليه الصلاة والسلام لو كان بمجرد النظار يلزم الحكم لما قال ومن بلغ لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول فليبلغ الشاهد الغائب فليبلغ الشاهد الغائب إذا من الناس من لم يبلغوا هذا هذا الحكم ما يعرفوش أصلا فإذا لم يبلغوا هذا الحكم فهذا لا يثبت في حقه اسم لذلك مثلا الأدلة على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما نزل عليه تغيير القبلة فلما كان في صحيح الإمام البخاري أن رجلا ذهب إلى المسجد فوجد الناس يصلون إحدى صلاة الظهر أو العصر وهم ركوعا فقال أحلف بالله أني صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت الله الحرام وكانوا بيصلوا جهد بيت المقدس فاستداروا جميعاً وهم ركوع إلى بيت الله الحرام. خذ بال معنى ذلك إن في قيام وفي كراءة فاتحة كل هذه ماض في الصلاة. لكن ما بلغهم الحكم إلا إيه؟ إلا الآن وهم ركوع. لو كان يثبت الحكم بمجرد وجوده لكان عليهم أن يستأنفوا الصلاة. يقول لك عيد الصلاة من الأول. لكن ما بلغهم الحكم إلا عند الركوع فلما كان الصحابة يعلمون بأن الحكم يلزم بالبلوغ فاستداروا وهم ركوع وما خرجوا من الصلاة ليستأنفوا الصلاة بالكامل وإنما استداروا بالإن؟ وهم ركوع الصحابة الذين كانوا مهاجرين في الحبشة ومنهم من جاء في السنة السابعة وما كانوا يعرفون أصلا بأن القبلة قد غيرت إلى, مسجد، إلى بيت الله الحرام لا شك إن حينما نزل تغيير القبلة إلى بيت الله الحرام أنهم ظلوا صلوات كثيرة يصلونها إلى بيت المقدس وما كانوا يعرفون فلم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضوا ما فات من من الصلاة لأنه لم يبلغهم ذلك واضح الكلام كذلك مثل هذه البنت أيضا التي لم يبلغها مثل هذا مثل هذا الحكم إذا الحكم إنما يصير العبد مكلفا به عند اللي عند البلوغ عند بلوخ ليس بمجرد وجود فهم الكلام لذلك المسألة دي مسألة أصولية التجفريين الذين لا يعذرون مطلقا يقول لك ليس هناك شيء اسمه عذر بجه بمجرد إن الحكم ده موجود فلو فعل عبد شرك أو كفر وهو لا يعرف يقول لك فيش حاجة اسمها بإنه لا يكفر أو يعذر يصير كافرا يبقى هم كده خد بالك المسألة بقى نرجع لي أصلها لما يقول لك يصير كافر بقى كافر خلاص يبقى هم كذا ربط الحكم مجرد الوجود ولا البلوخ بمجرد الوجود مع أن الله عز وجل قال لانذركم به ومن ومن بلغ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليبلغ الشاهد فليبلغ الشاهد الغائب لماذا قال فليبلغ الشاهد أي الذي سمع مني الغائب لو كان الغائب وقعت عليه الحجة بمجرد كلام النبي في حجة الوداع لما كان يقول فليبلغ وإنما قال فليبلغ لأنه يعلم أن هذا الذي لم يسمع فإذا وقع في معصية ما أو في ترك أمر من أوامره وهو لا يعرف فهذا لا يقع عليه الحكم فيجي التكفريين يقول لك نحن عادنا معهم كثير فيقول في لك الحجج وقعت ببعست النبي محمد عليه الصلاة والسلام حجج وقعت بعسة النبي عليه الصلاة طيب السؤال هنا معنى أن الحجج وقعت ببعسة النبي عليه الصلاة والسلام لو كان بمجردها إذا لما كان النبي يقول فليبلغ الشاهد الغائب لأن الغائب ده مثلا صحابي لم يحضر أو أحد من كبار التابعين أو التابعين الذين سيبلغهم الصحابة واضح الكلام اثنين هل الحج بشخص النبي عليه وسلم أم بالوحي الذي نزل على النبي عليه السلام بالوحي. بالوحي صحيح والله عز وجل الذي أنزل الوحي قال إن زركم به ومن ومن بل إذا الحجة إنما تقع ببلوغ الحكم إليه ليس بمجرد وجود الحكم في الكتاب وإنما ببلوغ إليه ببلوغ الحكم إليه يبقى مسألة التكفير كلها مردها لإيه مردها للأصل ده فقبل ما تتكلم مع واحد من التكفيريين لازم نتكلم في الأصل ده الأول لازم نتكلم في الأصل ده هو الحكم يثبت في حق المكلف بمجرد وجوده أم ببلوغه اتكلم في دي لو كان بمجرد وجوده يبقى نجيب بال إيه الأدلة ما هو لو كان بمجرد وجوده ما هو الصحابة الذين صلوا إلى بيت المقدس في الحبشة لا شك أنهم ما كانوا يعرفون صحيح كده إذن الصلوات دي كلها كانت بطلة في حق الصحابة الجواب هو لا يستطيع أن يرد طيب متى ثبت الحكم حتى بلغ إليهم لإيه تغيير القبلة إلى بيت الله الحرام صحيح الكلام يبقى هنا كيف يثبت الحكم بالبلوغ في صحيح الإمام البخاري ومسلم أن امرأة تركت الصلوات تركت الصلوات مدة طويلة قالت يا رسول الله استحاب قالت يا رسول الله ينزل علي دم فلا أطهر ظنت بإن الدم ده هو الحيض مانع للصلاة صحيح الكلام بإن أي دم ينزل مانع للصلاة أي دم ينزل مانع للصلاة ولا شك أنها تركت صلوات لأنها قالت يا رسول الله منعتني الصلاة فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو دم عرق فلا يمنعك من صلاة ولا صيام النبي عليه الصلاة والسلام ألهش اقدم ما مضى لأنها ما كانت ما كانت تعرف أنها ما كانت ما وصل إليها ما بلغها حتى بين لها بين لها النبي عليه الصلاة والسلام لذلك في حديث زينب قال النبي عليه الصلاة والسلام رزينب ذي قالت يا رسول الله إن استحاد فلا أطهر أفأدعي الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي وصلي يبقى نفهم كده السؤال هل الحكم يثبت بمجرد الوجود ولا بمجرد البلوغ الجواب إنما يثبت في حق المكلب بمجرد البلوغ إذا كان العبد وقع في كفر ما في كفر وليس بعد الكفر شيء وقع في كفر وهو لا يعرف لا يعرف أن هذا أن هذا شرك فالجواب أنه لا يثبت في حقه الكفر لأنه لا يستلزم من فعل الكفر كفر الفاعل، كما أنه لا يستلزم من قول الكفر كفر القائل أنت عندكم هنا في الكون الأحمر جماعات إسلامية الجماعة الإسلامية لا تعذب الجنب لا تعذب الجنب وخد بالك ده ليس عن علم دا عن توارث دا عن توارث شيء توارثوه اتوارثوا به شيء توارثوه ان مش فيش حاجه اسمها عذر بالجهل ده بيربي دم شعور ده بيربي دم شعور شر اسمه, اسمه عذر بالجهل وعلى اثر ذلك تجدهم يكفرون من يقع فيه من يقع في الكفر ان كل من قال الكفر ها وقع الكفر عليه كل من فعل الكفر وقع الكفر عليه لكن هنا مسألة هل يثبت الحكم بمجرد وجوده أم, أم ببلوغه الصحيح أنه أنه ببلوغه واضح الكلام لذلك قال الشيخ هنا والشرع لا يلزم قبل العلم والشرع لا يلزم قبل قبل العلم دليله فعل المسي فافتهد دليله فعل المسي يعني صاحب المسيء في الصلاة الرجل حينما دخل في الصلاة في المسجد فوجد النبي صلى الله عليه السلاموذي دخل المسجد فوجد النبي عليه السلام في المسجد فقال السلام عليك يا رسول الله قال عليك السلام ثم قال له النبي صلى الله عليه السلام ارجع فصل فإنك لم تصل هو هنا مسألة بأنه لا يصح أن يسمى هنا المسيء المسيء في صلاة وإنما يسمى حديث تعليم الصلاة لأن المسيء يعني هذا فيه إساءة من بالصحة الشيخ ابن عثمين نفسه رحمة الله عليه انتبه لهذا أيضا في الشرح الممتع قال له ارجع فصل فإنك لم تصل رجع فصل ورجع تاني النبي صلى الله عليه السلام عليك يا رسول الله قال له عليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل جاء للمرة الثالثة قال والذي بعثك بالحق لو أحسنه غيرها فعلمه قال إذا كذا وكذا وكذا فعلمه النبي صلى الله عليه الصلاة الشاهد من دليل الشيخ المعثمين الشاهدين إن معنى كده أن الصحابي ده كان بيعمل الصلاة دي ها في الصلوات كلها كده صح كده؟ إنه كان بيعمل في الصلوات دي كلها كده هل النبي عليه الصلاة والسلام قال له اقضي بقى الصلوات اللي فاته هو ده بقى ايه حج الشيء من العسلمين في المسألة بيقول ايه والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسيفة افتهت يبقى الدليل هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له ارجع فصل فإنك لم تصل فإنك لم تصل قال له راجع وعيد وقت الصلوات الماضية الجواب ها لا ما صحيح كلام كذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا لما قال له ارجع فصل، فإنك لم تصل لبيان التعليم، فعلمه ولم يأمره بقضاء بقضاء ما مضى. إذ هذا دليل نص على أن الحكم يثبت في حق المكلف بالايه، بالبلوغ أو بالبلاغ، صحيح كذا، لا بالايه، لا بالوجود، يعني بوجود الحكم. حكم نزل عن النبي عليه الصلاة والسلام موجود لكن ما بلغ مين ما بلغ هذا الصحابة فلم يأمره أن يقضي لم يأمره أن لم يأمره أن يقضي إذا لم يأمره أن يقضي إذا علم من ذلك بأنه يزبط في حقه متى بالبلاغ وليس بالإيم وليس بالقول واضح الكلام وهذا الكلام عام عام لأن التكثيرين يقول لك إيه؟ يقول لك الكلام ده في الفقه الكلام ده فين? في الفقه مش في العقائد. نقول له دليل التفريق. ما بين العقائد وما بين الفقر. لان الله قال لو انزلكم به ومن? في العقائد ولا بالفقر. صحيح كلام? لان يمتيجي تحصره يقول لك ايه? يقول لك ده في الفقه بس. في المسائل الفقهية. مش في مسائل. مش في مسائل العقيدة. فالجواب هنا ما دليل التفريق بين هذه ووزن واضح. يبقى هنا نرجع إلى مسألة. هل وهي بأن الحق إنما يثبت في حق المكلف إليه بالبلاغ لا بمجرد لا بمجرد النزول أو لا بمجرد الوجود. وهذا مذهب الإمام أحمد وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه وهذا ما عليه الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. ثم قال إيه بقى لكن إذا فرط في التعلم فزامح نظر فالتعلم يبقى خلاص كده تكلمنا في الإيه في مسألة أن الحكم يثبت في المكلف مجرد البلوغ البلاغ لمجرد الوجود والنزول لكن هنا الشيخ بيقول نبه لمسألة لكن إذا فرط في التعلم فزامح نظر فلتعلم بمعنى أن عندنا إنسان مفرط في التعليم معنى أنه مفرط في التعليم أن هذا العبد فرط يعني عنده يعلم وما وما ذهب يعني يعلم أن المسألة خد بالك انتبه معي يعلم أن هذه المسألة حدث فيها إشكال يعني في ناس بتقول أن الربح حرام وفي ناس بتقول أن الربح حلال يبقى وصلوا إن حد بيقول إن الربا حرام لكن وصلوا برضو إن في حد بيقول إن الربا حلال يبقى واجب عليه هنا أن يذهب وينظر في النصوص وماذا قال ربنا وقال نبينا صح الكلام فإذا فرط هنا إذا فرط يبقى الاسم جاء من عليك لكن واحد بيتعامل بالربا وما يعرفش أصلاً واضح مثلاً واضح الفرق واحد بيتعامل وما يعرفش أصلاً واحد حرام حرام. حرام إيه؟ ما ده. يقول ده حرام المحرم يقول ده ربنا بيقول النبي عليه الصلاة والسلام بالله أول مرة أسمع الموضوع ده والله أول مرة أعرف في ناس كده والله يقول والله أول مرة أعرف أنا أول مرة أسمع منك الآية دي هو داربة. أو ممكن يسمع عاية الربا لكن ما يعرفش أصلا أن ده إيه أن ده ربا أصلا ده عادي يعني معاملة عادي خالص فشي عاجب لكن في واحد سمع أن ده في ناس بتقول ده ربا وناس بتقول أن ده حلال يبقى هنا لا يفرط واجب عليه أنه يتعلم ويسأل ويعرف لأن بله أن في حد بيقول حرام فلا يفرط بخلاف الثاني اللي ما بلغوا شيء أصلا يبقى فهمت هنا الشيخ جعلوا ببيتين ليه يبقى الأول ما وصله شيء صحي كلام يبقى لابد حتى يسجد في حقه الحكم لابد وأن يبلغ الثاني فرط الثاني إيه سمع سمع أن بيقولوا على الكماعة دي مبتدعة بيقولوا على الكماعة دي مبتدعة فبإزاي يبقى نبحث في المسألة ونشوف المسألة المصص فيها إيه والحق فيها إيه ويجرد نفسه للحق فيها بخلاف واحد تاني أصلا ما سمعش حاجة وما يعرفش حاجة ما يفهم شيء ما سمعش حاجة أصلا ولا سمع لحد يقولي أنت مرتدع ما بلغوش أصلا وضعت المسألة يبقى الأول ده إيه مفرد مفرد قال له ده نقول عليك ده لجماعة مفتلعة تدخل تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام واستفترق أماته يبقى بلغ ولا لا يبقى واجب عليه إنه يتحقق ويذهب ويضع عنده أصل ما الذي كان عليه النبي وأصحابه فإذا لم يذهب ما تقولش ده جاهد لا ده مفرد وتفريطه بسببه واضح الكلام تفريطه من من كسبه هو لانه بلغه فوجب عليها ان يعرف أما الثاني هذا إيه؟ ما يعرف أصلا يبقى فهمت الفرق بين من وصله فوجب عليه ان يعرف فإذا لم يزهل هذا مفرط وكان هذا جهله من كسبه فلا يعذر هنا وأما الثاني ما بلغه ايه ما بلغه أصلا وضع الكلام وعلى ذلك فكس في كل شيء هذه مسألة في غاية الآن طيب نقف هنا ونقف عند مسألة الضرورة ايه معنى الضرورة ايه أقسام الضرورة ايه ضوابط الضرورة هذه ان شاء الله نعرفها الأحد المقبل غدا ان شاء الله في المسجد في شنباري ويوم الأربعاء ان شاء الله في المنيب الوصف دي وبلغ المرام. والجمعة المقبلة ان شاء الله هنا وبعد الخطب الجمعة في دورة علميه ان شاء الله جزاكم الله خير فضل حضرتك جامعه النوافذ جمع الايه جمع النوافذ يعني ايه اللي جمع نوافذ اقصد جمعاهم بنية واحدة? جمع شوف اول شيء النافله دي عبادة ولا لا نتفق الاول على اصول عشان نرتاح إن فيلا دي عبادة كويس جدا. جمع النوايا مش النية دي عبادة <تصفيق> النية دي عبادة كويس اثنين ثلاثة جمع النوايا او جمع الاعمال في نية جمع الاعمال بنية واحدة اليست هذه عبادة؟ انا بأسألك هو خليك معايا أنا هجمع عبادتان بنية واحدة اللي هي الثلاث عشر مثلا معيوم من الستة البيض مثلا يبقى انا كده جمعت ما بين عمالين اللي هو يوم عبادة نافلة معيوم عبادة برضو نافلة اللي هو انا هجمع الاتنين مش دي عبادة الجمع ده مش عبادة رد علي ايوا عبادة اه خليت معايا مش هيا اسمعلي بس بكل المسألة الجمع ده دعابة، صح كذا؟ فإذا كان أجمع عملين في نية واحدة عبادة يبقى العبادة دي الأصل فيها التوقيف. الأصل فيها التوقيف يعني إيه؟ يعني محتاج دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة إنه ولو مرة واحدة جمعوا ما بين عبادة في نية واحد. يبقى أنا محتاجها. ودي مستحيل دي لايه مش هتلاقيها خالص اتنين هل مر على النبي عليه الصلاة والسلام ايام زي دي جمعت مثلا ما بين الستة وجمع معامل الثالث عشر مثلا جمعها الثالث عشر الجورب اه طبعا لازم او جمعها يوم اتنين او يوم خميس اه طبعا لازم صحيح كده يبقى جوم هل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن واحد من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنه جمعهم في نية واحدة الجواب مفيش فيش برد صحيح كده يبقى لم لما لم يفعلوا يبقى لا يجوز لنا أن نفعلوه لأنهم لو فعلوه لنقل إلينا فلما لم ينقل علم أنهم ما فعلوا فإذا فعلنا ما لم يفعلوا مع استطاعتهم أنهم كانوا يفعلون يبقى فعلين هذا بدعة ثانية إذا فعلت ما لم يفعلوا مع استطاعتهم أن يفعلوا يبقى فعلين هذا بدعة لأنه كان يقدر يعمل صحيح كذا؟ ولو كان خيرا لسبقونا إليه مفهوم؟ لسبقونا أما حديث إنما الأعمال الأعمال بالنيات هذا الحديث عن المقصد يعني بتعمل عمل دليل الله ولا بتعمله للناس ما ليش دعوة باللي احنا بنتكلم فيه واضح المسألة؟ وصلت قدرة منهجي يعني, يعني ستة من شوال يعني وصلت نوع على ستة من شوال في يوم الاثنين والخميس قدرة منهجي يبقى انا بصوم الستة من شوال مية الستة من شوال مش عشان يوم الاثنين اجمع الاثنين معاه بسألك سؤال شيخ كبير بيشرع عليك قلتوله ممكن نجمع نجمع رمضان مع يوم صيام نازر من علي بنية واحدة ايه الفرق بقى بين الفرد والنفلة الفرق يعني هو من الشرع ومن شرع ايه الفرق بين الفرد والنفلة في الشرع فيه في, في الشرع وينفرق بين الفرد والنفلة ان انا مجمعش هنا واجمع هنا مفيش صار جدا ما هو اني كده برضو ما فيش. طب انت فرقت ابو نعم عليه وضحت المسألة كيف؟ فمش هينفع يبقى الجمع بين النواي ما ينفعش هل ينفع ان انا اجمع الاربع ركعات اللي هم قبل الظهور في ركعتين؟ يبقى بنيت الاربع ما هو لو كان ينفع الأربعة اجمع الاربع في بنيت ركعتين ما كانش قال له من صلى قبل الظهور اربع ومن صلى بعد الظهور اربع حرم الله واجه لنا ما كانش قال كده. فهم? لكن زي ما الشيخ الفوزان قال كلمة جميلة قول. قال ده فعل الكسالة. ان انا اخش. اروح جامع ما بين نيت تجعف تحت المسجد. معانية الوضوء. معانية السنة اللي مش عارف ايه. معانية ايه? معانية معانية معانية. ما ينفع ينفع عجمع الحداشر ركعة. في ثلاث ركعات? بنيت ثلاث ركع. فينيت ثلاث ركعات? الجواب? ينفع مش هينفع. فهمت كده كلام? واحد قال لي مع ذرة اناسف. فالشيخ ده كان بيقول لي بيقول لي طيب ما هجم لو جي مثلا يوم عرفة يوم عرفة جي مثلا مع يوم خميس موضح الكلام فهصوم عرفة وهجمع برضو نيت الخميس فبيقول جمعهم الله قدر فلا أفرق بينهم شرع تقول لها حبيبي ده مزل الجميل ما جمعهم قدرا ما هو جمع قدرا فعلا ان هم عرفوا جيهم لك لا أفرق بينهم شرع لا حبيبي لإن جم قدرا لكن الشرع فرق بينهم لإنه الأيام هذه لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه مثل هذه الأيام. ومع ذلك لم يفعل النبي صلى يعني مثلا النبي عشر والرابع عشر وخمس عشر وكان النبي صلى يصوم ثلاث أيام قالت عائشة لا يبالي من اوله او اوسطه او اخره كده. لا شك ان الثلاث يام دول اللي هم من اول الشهر ان كان بيجي شهر في يوم في يوم لاثنين او اوله كان بيجي يوم خميس ولم ينقل الينا بان النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم فيه في نية واحدة في نية واحدة لذلك مثلا لما طرح المسألة دي ابن حزم في المحلة في مسألة غسل الجمعة هل ينفع أننا أجمع ما بين نية الجنابة وغسل الجمعة بنية واحدة ما ينفعش لأن الله عز وجل أمر بـ بغسلين صحيح جدا بغسل الجنابة وغسر وغسل غسل الجمعة صحيح جدا يبقى أنا عندي كده أمريم أنا كده بالني عملتهم أمر واحد أنا كده عندي نصين في الشرعة أنا كده عندي نصين في الشرعة انا كده عملتهم بالنية دي نص نص واحد فهمتوا الكلام كده اعانك الله لذلك معذرة انما الاعمال بالنيات النية ايه تعريف النية لان دي اكبر حجة بيحتاجوا بيها هو ايه مع تعريف النية اصلا النية تمييز العبادات بعضها من بعض تمييز العبادة يعني ايه جيت ثالث عشر في يوم اثنين انت هتنوي ايه بالزبط هنول الاثنين. يبقى ده اسمه ايه انما الاعمله بالنيات ده كده ميزت اما الاثنين اما ال عشر. انت كده ميزت فين هنا بيجي انما الاعمله بالنيات تمييز العبادات بعضها من بعض ده تعريف الفكر. التعريف العقدي ان هذا يكون في الاخلاص العبادة لله بعد بقى ما العبادة العباده ان ده يوم الاثنين او يوم ال 13 انت بتصوم لمين بقى فهم تعرف النية فهمت شغام هتشتغلين يبقى إنما الأعمال بنية إيه تعريف النية النية لها تعريفين تعريف في الفقه وتعريف في العقائد عند العقائد يعني الإخلاص لما يتكلموا علماء العقائد في النية يعني بيكلموا في الإخلاص خلاص كده دليل لا ولا ل... ولا المين لما يتكلم علماء الفقه والأصول في النية لما بيتكلم علماء الوصول في النية يعني تمييز العبادات بعضها من بعض انت دلوقتي اختسلت خلاص كده عندك قمت من نوم جو حر وهتحس ان انت هتشيت روح رامي نفسك في الحل في في البنية بتاعك وروح طالع. اللي اختسال ده نيدك في ايه نيدك في والله ده كان جو حر يبقى انت كده ميزت ان نيتك كانت عشان الجو حر لكن واحد تاني نزل وطلع عشان كنت جنوب اللي تنين الكلام؟ لكن ايه اللي صحح صلاة ده وابطل صلاة ده النية اللي هو التمييز ان انت ميزت ده عنده انا اختسل عشان الجنابة ارفع الحدث الاكبر وده اختسل هو هو بس عشان الجو حر يبقى النيه هنا ايه لتمييز العبادات بعضها من بعض اما اللي يجي يقول ينفع اجمع 13 مع الاثنين مع, مع الخميس مع مش عارف ايه وانما الاعمال بالنيات ده كان بيبيع باذنجان قبل كده فاهمني فبيبيع اي حاجة فحب يدخل دي القصه لا ده ملوش دعو بالعلم الشرعي خالص واضح كده جزاكم الله خير ابن عم لا لا خلينا دي خليهم هجوم ان شاء من متكلم هو الله هو الله هو الله هو كلام الله متكلم هو الله يعني إيه هو الله متكلم هو الله اللي اللي بيتكلم عنه. نفسه هو الله ما هو سمعها ما هو لو لو قال كده لو قال إن المتكلم هو الله يبقى اللي أفتدى من غلاته الصفية من أصحاب الحدود والاتحاد ده كفر أكبر لكن القول أنا بقولي الحمد لله رب العالمين أنا أتكلمت القول قول التالي لكن الكلام كلام البالي أنا بقول الحمد لله رب العالمين خلاص كده مش في لسان اتحرك في هواء خرج في شفاه اتحركت ده اسمه قولي انا خلاص كده القول قول الثاني لكن الحمد لله يا رب العالمين الايه دي كلام البال ممدت ممدت من مسجد حسين سيده سيده عيشه خلاص خلاص خلص خلصنا شطعه خلص لو خلص صليت النهارده مش في جماعة او صلي بعد ال اسم اللي هي اللي قيام الليل لا اللي في اللي ما بعد المغرب لو حتى لو ما صليتش اي نعم حتى لو لم يكن جماعه يحسبوا ايدكم الله